وجئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان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 نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نحن الملقين قال ألقوا فلم ما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى في عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين